لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَكَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ من قبل أن تنزلتهم أَمَنِ الدَّهْرُ لَؤُلَٰئِكَ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ هُمُ الْعَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ 117. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 118. إن بيته الذي ببكت مباركا وهدى للعالمين إذ آيات بينات مقام إلا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ وَمَن كَثُرَ فَيْنَا اللهَ فَانِيٌ عَنِ اللَّانَم بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل وَمَضَّ اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَمْلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقٌ مِنَ الْقَوْمِ تِلْكَ يَأْتِي رُدُّكُمْ بَعْدَ أَيَّامٍ